وما لي لا الذي فطرني وإليه ترجعون أأتجد من دونه آلية إن يردني الرحمن بدر لا تبني عني شفاعة شريئا وننقذون إني إذا لفي ضلال بكم فاسمعون قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا قومي من بعده من جند من السماء كانت إلا طيقة واحدة فإذا هم خامدون <تصفيق> يا حسرة الله العباد ما, ما يأتي من رسول الا كانوا فيه يستهزئون ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون أن وإنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مقبرون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وأخرجنا منها خبا فرعوا يأكلون وجعلنا أيديهم أفلا أشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم لن نسلقهم من نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك كفدير العزيز العليم والقمر قدرناه ومنازل حتى عاد كالغرب القديم لشنك ينبغي لنا أن تدرك القمر ولم يسارك النار وكل في فلس يسبحون وآية لهم أن ناقم النادرية في الفلق المسكول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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رفقوا الله قال الذين كفروا للذين, للذين آمنوا أنت عيوا من لو شاء الله أطعموا ويقولون متى هذا الوحب إن كنتم صادثين ما ينظرون إلا فلحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يتطيعون توفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذاهم مبين الابدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا وينما من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واقلتا فإذا هم جميع فاليوم لا تظلمكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم من حغل فاكهون هم وأجوابهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يجدعون سلاما قولا من رب الرحيم ومحتاج اليوم اهون المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عذروني ومن اعظموني هذا صراط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 ما كانوا يفسبون ولو جاء اولوا فضلنا وما اخولذ فترقصوا فانا يبصرون والنشاء لم تفناوا على ما كنتم فاستقام فاستقام ضيوا ولا يرضون ومن نعمل منهم مشتوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينا هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان حياه ويحق القول على الكافرين اولم يروا أننا خلقنا لهم لما عملت أيدينا أنعام فهم لا مانكون ودللنا لهم فمنها عكوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافر ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه كلا عنهم لا يتطيعون نصرهم وهم لهم جنز معظرون فلا يحذن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما ينمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من نحن عظام وهي ربين قل نحنين الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عظيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم نوتون أولك الذي خلق السماوات والأرض القادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الضلاق العظيم إنما امره إذا أراد شيئا فَسَوْفَ الذي بيده اللَّذِيذِ كل شيء خَاوَتُهُ ترجعون وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا انا الهكم واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا بين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان نائب لا يسمعون الى الملا الاعلى والخزفون من كل جانب لحورا ولهم عذاب واصر إلا من خطفا خطفة, خطفة فأكبرهم شهاب ساكر فالسفتهم أول أشد خلقا من من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازر بل عجبت وإذا ذكروا لا يكفرون وإذا رأوا آية من وقالوا إلا ذا إلا سحر مبين أئذا مثنا وكنا تغابا وعظاما أئنا فانما هي جزره واحده هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اختروا الذي نظره وازواجهم وما كانوا يعبدون لا هذبوا إلى قراط جهنم أقبو إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هو اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتسانون قالوا إنكم كنتم تأتون لَنَا أَمْنًا قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِن كُنتُمْ قَوْمًا صَادِقِينَ سَحَقَ اللهُ رَبِّنَا قول رَبِّنَا إنا فأغويناكم إنا كن ناظارين فإنهم يومئذ في العذاب يستنفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله نستكرون ويقولون أئنا لتاركوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وقد دقل الأرسلين إنكم لذائت العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك معروف سواء وهم مكرمون في جنات النعيم على اكمم متقابلين يطاف عليهم بكأسي من نعيم بيضاء البتل للسالمين لا فيها ضر ولا وعندهم خاطرات الطرقين كأنه النبي مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءل قال قال يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وظاما أئنا لنبيون قال أنتم مطلعون فاطلع فرآل في سواء الجحيم قالت الله إن كثت لترزين ولولا نعمة ربي لكنت من المقضرين أفما نحن بميتين إلا موتة الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك أم شجرة الزقوم إنا دعلناها فتنة للظالمين إنا شجرة تفر في أرض الجحيم قال رواك أنه رؤوس الشاقين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطور ثم إن لهم عليها شوبا من قميص ثم إنما مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألف وأبا الظالمين فَقَالَ ولقد لهم اتوا الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا منهم فلا يحمل مجيبون ونجيناه ازمون ان الكرب العظيم وجعلنا ذريههم الباقي وتركنا عليه في الاخرين سلاما لهوق في العالمين انك ذلك نرج المقبلين انه من عبادنا المؤمنين ثم اورثنا الآخرين وان ان من إذ جاء ربه بقلد سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أأكد آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنروا نظرة فقال إن سقيم فتولوا عنه بذرين فراغ إلى آل فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنطفون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجفون قال أتعبدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بلولاه بنيانا فالقوه بالجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخذلين وقال إني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلى من حليم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 وناديناه أن يا إبراهيم قد قد اختروا بيها إنا كذلك نبي المحسين إن هذا لو البراء المبين وقديناه في ذرع العظيم وتركنا عليه الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المفسرين إنه من عباد من المؤمنين وبكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرية مما مفسر وظالم لنفسه مبين ولقد من نا غلام موسى وعون، وردينا وما وطموا هو الغالبين، وأتمناهم الكتاب السقيم، وهبناهما الصراط السقيم، وترضنا عليهما في فلا على موسى ورارون إنا كذلك مجد المخسنين إنه ما من عبادنا المؤمنين وإن إليا ترى من الموسرين إذ قال لقومي ألا تتقون أترون بخنا وترون أكثر الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لم أقبرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إليسين إنا كذلك نجد المخسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لو طلبنا المرسلين إذ نجلناه وأهله ألمعين إلا عجوزا في الغابين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم المصبحين ومليم أبلا تعتلون وإن يرسل لمن المرسلين وإن يرسل من المرسلين إذ أبقعي للك المشكول فسرها فكان من المجحظين فالتقمه القوط وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لالبس في بطنه الى يوم يراسون فنبذناه بالعراء وهو سخيف وانبتنا عليه شجره من يطفين وارسلناه الى مئه الف او يزيدون فامن فمتعناهم الى حين فاستفقين آل ربك البنات ولهم بنون أم صلقوا الملائكة إذا فاهم أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ من إفقه ما يقولون ولد الله وإنهم مكاذبون أصفى البنات على البني ما لكم كيف تحكمون أبلا تذكرون, أبلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نزبا ولقد علمت الجنة إنهم إن مقبرون سبحان الله عما يقفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما كربون ما أنتم عليه لفاتنين إلا من هو صالر الزحيم وما إنا إلا له مقام مرور وإنا لنحن الصالحين إِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَكُونُونَ لَوْ أَنَّ عِنْذَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادًا لَنْغَاءٍ مُغْنَصِينَ فَتَغْرُوا بِهِ فَتَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَصَبْتَ مَا قَتْ كَلِمَتْنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّا تولوا جندنا المنصور وان نجدند فتولى عنهم قد تحريم وابصهم فثم كن لصون ابى ياذابنا استابون فاذا انزل من فساء فما وتول عنهم حتى حين وأن خلفته فينصرون سبحان ربك رب عزة عما عم يصفون وتلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزته وشفاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فما ولا تحين حين منار كم من قرر من قرن وعجبوا أن وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصدروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا لهذا في الملة الآفرة هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بينا بل من في شكين من ذكري بل لما يدرقوا عذاب أم عندهم الضزاء رحمة ربك العزيز والهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليغتقوا في الْأَسْبَابِ جند ما هنالك مهجوم من كَذَبَتْ كذبت قبلهم قوم موحي وعاد وفرعون وَتَمُودُ وَقَوْمُ وقوم نوط وأصحاب الأنكة أولئك إِن إن كل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 إنا سخضنا الجبال بعه نسبحنا بالعشيد والاشراق والطير محشورة كل النوم أواق وشدنا منتوم وآتيناهم حكمة وقصد الخطاب ومن أتاك لبقى الخصب اذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تقص خصمان لدوى بعضنا على بعض فحكم بيننا, فحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أجله تسعون وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكلها وعزني في الخطار قال لقد ظلمك بسؤال نعجبك إلى نعادي وإن كثيرا من الهلطاء ليجبين بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا ومن الصالحات وقليل ماهم إلا ما وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه فغفرنا له, ذلك فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فضل لك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما رسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا صالحاتك المفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا الألمان ووهبنا لداود تليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب إذ عرد عليه بالعشي الصافناك الجياد فقال اني احببت حب عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتننا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب سبني وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريحة جيم أمني رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناب وآخرين مقررين في الأخفاب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا أدوفا وحسن مآب واتر عبدنا أيوب إذ ماذا ربه أني مستني الشيطان بنصب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 نام العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعكوب الأيدي والأبصار إنا أحلقناهم بخالصة ذكر الدار وإنه عندنا من المصطفين الأخيار واثر إسماعيل واليسع وذلك وكل من الأخيار هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب جنات علم مفتحة لهم الأبواب متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيره فيه وشراب وعندهم قاصره الطرف اتراب هذا ما توعدنا اليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وان الطاغين لشر ماء جأنما يطلونها فبسلها هذا فليدركوا حميم وغساق وآخر من شكيه أجوال هذا برض مقتح معكم لا مرحب بهم إنهم صار قالوا بل أنتم لا مرقبا بكم أنتم قدمتموا لنا فبئت القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا جذب عذابا في النار وقالوا ما لنا أتخذناهم سسريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاطر أهل النار قل إنما أمنجر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينه من عزيز الغفار قلوا ونبأ عظيم أنتم معكم وردون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يقتصمون <تصفيق> إن يقع إليه إلا أنما أهل ذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا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 أستكبرت أن كنت من العالَم قال أرن خير من خلقنا من نار وخلقتم من طين قال فقد قلنا فإنك رجيم قال فقد منها فإنك رجيم وإني عليك لعنة لا يومي قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعنون قال فبنزتك لأغنينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمن أن جهنم منك ومن من تبعك منهم مَا قل ما أسألكم عليه من أجل وما آمن المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ قَلِيلٍ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم اننا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ظلفا الا ليقربونا الى الله ظلفا إِنَّ اللَّهَ يحكم بينهم فيما هم فِيهِ يقترفون إِنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولداً نفطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو والله ويقض القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النار على وتفكر الشمس والقمر يَجْرِي يجري لأدل مسمى هُوَ هو العزب الغفار خلقكم من نفسه ثُمَّ ثم جعل منها دوجها وأنزل, وأنزل لكم من أنعام ثمانية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثماث ذلك الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تطرفون ان تذكروا فان الله من عنكم الله ولا يرضى عباد الكفر وان تذكره يرضى لكم ولا تذوى زرع أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إنه غليم بذات السجور وإذا هز الإنسان ضرب دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه قَالُوا وَجَعَلَ اللَّهُ أَن دَادًا وَجَعَلَ اللَّهُ أَن سَبِيلَهُ قُلْ تَمَسَّ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَفْقٍ أَمَّنْ أم هُوَ خَالِتٌ آنَاءً لَيْسَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَهُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَبَكَّرُ أُلُو الْأَلْفَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ فاتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعه انما يوفى الصادقون اجرهم بغير حساب قل, قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لان أكون اول المسلمين قل إني أخاف إن أعطيت ربي عذابين من عظيم قل الله أعبد مخلصاً له مديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن القاسرين الذين خسروا أنفسهم وعظيم يوم القيامة ألا ذلك هو الكسران المبين لو من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون والذين اجتربوا الطابوت أن يعبروها وأهابوا إلى الله لهم بسرى فبشروا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيكتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألزاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكر من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لو رفعوا من فوقها رفعا مبلية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله من يد ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في, فسلك في الأرض ثم يجلس به زرعا مختلفا الوانه ثم يريد فتراه مصفرا ثم يريد فتراه مصفرا ثم يجعله خطاها فإن في ذلك لذكرى لأني الأنباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل من خاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال اللهم انزل احسن الحديث كتابا متجانبا مثاليا تقرج منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم به قلوب الذين ربهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هو الله اجب من يشاء ومن يضلل لله فما له من خالق افمن يتقن بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين اذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبل فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذا قوم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقال ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي الجلد لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه جركاء تشاكشون ورجلا سلما لرجل هل يستوي مثلا الحمد لله بل الأكثرهم لا يعلمون إنك مجتون وإنهم مجتون ثم إنكم يوم, يوم القيامة عند ربكم تغفقون